بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذتر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم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 قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى دَعَنَّاهُمْ حَصِيدًا قَامِدِينَ وَمَا خَرَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا كُنَّا لَاعِبِينَ لَمَّا أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهُ وَلَاتَّخَذْنَاهُ مِلَّةً إِن كُنَّا فَاعِلِينَ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 لَيْسَ لَهُمْ مَقَرٌّ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ عَمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا مَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خشيته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 وَجَعَلَ فِي رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلَ فِيهَا فِتَنًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلَ السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ عَن آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلَ الْبَحْرَ لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدُ فَأَفِي مَتَفَمُّ الْخَالِدُونَ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 لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ تَفَرَّحُونَ لَا يَتَفَرَّحُونَ لَوْ يُعَذِّبُونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ لَعَن ذَرًّا ظَالِمِينَ وَلَهُمْ مُصْطَرُّون بَلْ تَأْتِيهِمْ بُغْدَةً فَتُبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَهُمْ يُلْقَوْنَ ضَلَالًا وَلَقَدِ اسْتَهْزَأَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيَجْعَلُهُ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 قل إنما أنذركم بالوحيد ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين الكسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان نفقال حبة من خردن أتينا بها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 ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاتفون قالوا وجدنا آباءنا لها عامدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين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 قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فكن يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا قال بل كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون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 وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطاً إلى الأرض التي بارتنا فيها للعالمين وغهبنا له إسحاق ويعتوب نافلة وكلاً جعلنا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 إنه مِنَ الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الترب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء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 يا أيها الناس اتكوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وترى الناس سكارا وما هم ولكن عذاب الله شديد وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ في اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَنْتَ وَلَا فَانٍ فَإِنَّهُ يُضِلُّ وَيَهْدِي إِلَى عَذَابِ السعير.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 ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني أعطفه ليبل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلامه للعبيد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 أَنَّ لَن يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبِهِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَطَّعْ فَالْيَوْمَ غَيْرُ مُهْذِبٍ نَّكِيبُهُ مَا يَغِيبُ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يريد إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ نَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَلُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَقُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ فلم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والرباد والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما لأو من مكرم إن الله يفعل ما يشاء اَذَانِي قَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِم فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ خِيَابٌ مِّنَ النَّارِ يُصَبُّ مِن فَوْقِهِمُ الْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالذُّرِّيَّاتِ وَلَهُمْ مَقَاعِدُ مِن حَدِيدٍ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 ليشهدوا منافع لهم ويلكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفكير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا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 ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفوا الطير أو تأويب الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى الكلود لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم نحلها إلى البيت العتيق وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْهَا سَكَاً لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَجَقَ قُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامَ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلْيُسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ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 أذن للذين يطاتلون لأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله وَولْ ل دَفْر اللههِنَّ سَبَعضَبُم بِبعضِ اللههُ الدِمَة صَامٌِ وَب وَصَلَوَاتُ وَمسعدِدُ يُكَوْ في سُ اللِكَ فيِي وَلا يَصُ الله مَ يصُُ إِ اللهَّ نَطَو النز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة البور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم دوت وَأَصْحَابُ مَذ أَنا وَكُذِبَ موسَافًَامْ للَْيتُ للِكافِرينَةُم مَا غَذدكُم فَكَييفَكَان كير فَكَأم مِنْ قَرِييَةٍ أَجلْك نه وَجِي غالمةَة فَكِيَ خوَةٌ على عُوشِهَا وَبالِِمُعَ الطَّلَة وَقَصِْم مشيد.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 وَقَال إِن مِن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ قُلْ يَا أَهْلَ النَّاسِ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ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 وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط وَلَا ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بوتة أو يأتيهم عذاب يوم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 والذين ماجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقهم الله رزقا حسنا وان الله له هو خير الوارثين لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وان الله على كل ذٰلِكَ وَنَنعَاقِبُ بِمِثْلِ مَا عَمِلُوا وَنَحْنُ لَهُ لَوَاثِرًا نَغْفِرُ لِمَن نَشَاءُ وَنُعَذِّبُ مَن نَشَاءُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُغْشِي اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ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 وَهُوَ الذي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْ سَكَنِهِمْ مَن نَّسِيكُوهُ تَرَى الْغَنَمَ تَسُوقُهَا حِفَّاظٌ كَ فِي الْأَمَمِ وَادْءُوا إِلَى رَبِّكَ إنك لعلى هدى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 قل أفنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس اضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وإن يسلبهم الذباب شَيْئًا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لطويل عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم والى الله تورع الامور يا ايها الذين امنوا اتقوا واسددوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو ذا بابكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأكيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم